الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه العالمين وعلى اله وسلم اما بعد فقد جاءنا اتصال من سماحه الوالد الشيخ ربيع فقد تعب قليلا ويشعر بثقل ان يجري هذه المكالمه ورغب في الاعتذار واعتذر ان ان يعني يجري كرامه حفظه الله ومتعبه وشافه الله عز وجل ونسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في عمره وحياته وان ييسر يعني مناسبه اخرى بما اننا قد يعني حظينا ب يعني رغبته في الكلام فان شاء الله ييسر الله جل وعلا موعدا اخر يعني ل للاستماع لسماحه الوالد ولي توجيهاته بارك الله في عمره وعلمه وحياته واغتناما لهذا المجلس المبارك ان شاء الله تبارك وتعالى فنتذاكر ما ييسر الله تبارك وتعالى ممتنين لوجود ضيوفنا الكرام من المشايخ وفقهم الله تبارك وتعالى الشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ احمد عمر بازمول والشيخ محمد ابن رمضان والشيخ محمد العنجري وفق الله الجميع فنختتم هذه الجلسه في ان نتذاكر ما عسى ان يقربنا الى الله تبارك وتعالى فابتدي بنا على رغبه الاخوان واحب ان اتكلم في مسالتين في المساله الاولى ان اذكر بعد التذكير بتقوى الله تبارك وتعالى ان اذكر نفسي واخواني في حكم هو في غايه من الاهميه وهذا الحكم هو من الواجبات العينيه التي تجب على كل مسلم في كل حال في كل زمن مع كل احد كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى حكم عظيم الاخلال به فضلا عن انه يستوجب الاثم فانه ايضا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 من الاحكام والمسائل المهمه التي يجب ان يتحراها العبد في كل امر من اموره ولذلك جاء الوعد العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم ان المقصطين على منابر من نور يوم القيامه ان يمين الرحمن الذين يعدلون في اهلهم وولدهم وما ولى او كما قال صلى الله عليه واله وسلم والادله في محكم التنزيل على وجوب العدل امر شائع ذكره واضح بل ان العدله لو قيل ان العقول السليمه لو لم ياتي في الادله الشرعيه ما يؤكده ويثبته لا صار من الاخلاق الرفيعه التي تسعى وتتعلق بها كل همم شريفي النفوس لكن العدل المقصود هو العدل الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فحين نطلق في الاسلام لفظه العدل فانه لا ينبغي ان ينصرف الذهن الى معنى عام كما عليه سائر الامم حين يستعملون مثل هذا اللفظ لا العدل الذي نقصده ونسعى اليه والذي نتدين لله جل وعلا بتحقيقه يقصد به تفصيل الاحكام التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فهو عدل خاص ليس مفهوما عاما للعدل ولا لفظه عاما بحيث يحققه الانسان بحسب ما يشتهي او يرى لا احكام الله جل وعلا المفصله التي بعث بها النبي صلى الله عليه واله وسلم هي العدل هي العدل الذي يجب ان يتحراه العبد ولو لم يكن في وجوب العدل وتحري بعد بعد ಸಿ لبعضهم من بعض مظالمه كانت لبعضهم على بعض في الدنيا اذا فالعدل امر واجب لا يجوز الاخلال به في تقييم الاقوال والاعمال والاشخاص ولذلك كان من ممادح اهل السنه وكان من الامور التي عرفوا بها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 اونا خصمك صاحب بدعه فان هذا لا يجوز لك ان تظلمه فتحمل قوله ما لا يحتمله من جهه الحكم او انك تلزمه بشيء لا يلزمه من جهه ذات قوله فلا بد من العدل من صاحب السنه مع خصومه اذا اراد الله تبارك واذا اراد ان الرب جل وعلا يؤيده بنصره فهذا اذا كان خصمك صاحب بدعه وجب ان تعدا معه ولذلك فاكره كثيرا بعض الاطلاقات التي قد اطلع عليها او تصلني من جهه نقد الاخوان المسلمين فتجد احيانا انهم ينقضون في اشياء تقتضي تكفيرهم من غير بينه ولا دليل ولا وضوح مجرد اتهامات كون المردود عليهم او المنتقدين اخوانا مسلمون معلومي الضلال ظاهري يعني رداءه المذهب فان هذا لا يعني ان يتكلم صاحب السنه في اتجاه نقدهم والهجوم عليهم وتقبيح اقوالهم على وجه لا يراعي فيه العدل فان العدل واجب هذه مساله والمساله الاخرى التي احب ان اذكر فيها نفسي واخواني ان الانتفاع باهل العلم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 وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء اذا فاذا كانت الكتب موجوده والمصادر متوافره فكيف يقبض العلم بقبض العلماء مع بقاء مصادر العلم هذه مساله يمغى للطالب الصادق في ديانته وايمانه وصاحب السنه هو اولى الناس بالصدق في الايمان وبخوف الله جل وعلا في مسائل العلم فالله عز وجل وصف اهل العلم بخشيته انما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشيه الله علما اذا فوجود المصادر والكتب لا يوني ابدا عن اهل العلم والانتفاع باقوال اهل العلم يعني اذا درس الطالب مساله ما دراسه علميه شرعيه ثم انتهى الى ان يتبنى قولا ما ويكون هذا القول هو قول لعلماء فيعلن بقول هؤلاء العلماء مقتنعا به بادلته فان هذا ليس من التقليد المذموم في شيء وليس في ذلك خروج عن مذهب الاتباع هذه مساله ينبغي ان تكون واضحه لكن الذي احب ان اختم بها قبل ان احيل الى مشايخ الكرام أن العلماء لا يقتدى بهم فقط فيما يدلون به من مسائل العلم وما يرشدون به إنما يقتدى بهم في طريقة تعاملهم مع مسائل العلم ومع موافقيهم ومع مخالفيهم فهكذا كان هدي الأهل العلم فأنت تنتفع بأهل العلم فمثلا الشيخ ربيع بن هادي الذي قدر الله جل وعلا يعني أن ذا يعني لحظه بسماع صوته طال الله طال الله في عمره وبارك فيه فمثلا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى سيره سيره رجل في هديه في طريقه تعامله كيف ياتي انسان صاحب سنه يزعم انه مناصر للشيخ ربيع في دعوته وجهاده ثم يرى طويل صبره على مخالفيه وكبير حلمه على مناوئيه كما راينا وشهدنا وعشنا مع عبد الخالق وغير عبد الخالق فكيف ياتي من ينتحر مذهبه او انه يعلن بالسنه ثم يضرب عرض الحائط بكل هذا التاريخ المشرف الذي هو قدوه في هذا الزمن من الصبري على المخالف ومن الحلم به والحكمه حتى يكون الرد في اوانه وفي مكانه وبعد اذ تستنفذ الوسائل المطلوبه شرعا في اقامه حجه الله حتى يتنزل نصر الله تبارك وتعالى رايتم رجلا قام عليه الشيخ ربيع بالنقد ثم بات له عند اهل العلم منزله عاليه رفيع كل من نقده الشيخ ربيع بفضل الله تبارك وتعالى نقده وقبل الناس والعلماء كلهم نقده بماذا بالعلم والعدل والسنه ولان الرجود يراد بها الاصلاح فهي فرع عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واحيل الكلمه لشيخنا الشيخ خالد عبد الرحمن بارك الله في عمره وسدده ووفقه